فليس له اليوم ها هنا حمّو ولا طعام إلا من أصليم لا يأكلون إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قَلِي لَمَّا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِكَ هِنَّ قَلِي لَمَّا تَذَكَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَضَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِن كُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٍ وَإِن وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق يقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم